wa kom in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 وبعد فإن الاخلاق في الاسلام عظيم شأنها رفيع قدرها عاليه مكانتها وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد بعثته في اوجز عباره وابلغ اشاره فقال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ويدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة والعدل والإحسان كل ذلك جاء ليتممه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالت العلماء إن أجمع آية لمكارم الأخلاق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون انتهى كلامه فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم ما بداه اخوانه من النبيين والمرسلين فبعثته تتويجا لجهود السابقين من إخوانه النبيين والمرسلين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكل الشرائع دعت إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بل إن الفطر السليمة تدعو إلى الأخلاق الحميدة لا يختلف العقلاء في كل زمان ومكان على ان الصدق والصبر والشجاعه وبذل الندى لا يختلفون على انها امور محموده كما لا يختلفون كذلك على ان الكذب والغدر والخيانه واخلاف الوعد كلها امور مذمومه لا يختلفون في هذا ولا في ذاك والاخلاق الحميده لا تعني طيب الكلام وحسن المعامله فحسب بل ان الاخلاق الجميله ومحاسن الاعمال التي دعا إليها الإسلام تشمل الدين كله وابن تيلية رحمه الله ويقرر منهج السلف في الأخلاق والسلوك يقول ما حاصله يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى بر الوالدين وصله الارحام وحسن الجوار وبذل المعروف وينهون عن الفخر والخيلاء والاستطالة على الناس بحق أو بغير حق ويدعون إلى معالي الأخلاق وينهون عن سفسافها فهذه دعوة أهل السنة والجماعة وهذا هو سلوكهم الذي نشأوا عليه ودعوا غيرهم إليه كما يقول الحسن البصري رحمه الله معالي الأخلاق عند المؤمن قوة في دين وحزم في دين وإيمان في يقين ودعوة للعلم وإعانة للمجهود وبر في استقامة وهذا يعني أن محاسن الأخلاق ومكارمها هي دين الإسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام يرغب في مكارم الأخلاق ويبين صلى الله عليه وسلم ما اعده الله تبارك وتعالى لمن حسن خلقه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم خلقا ويبين كذلك أن أثقل شيء يجده المرء في ميزانه يوم القيامة حسن الخلق فيقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق كما بين صلى الله عليه وسلم العلاقه الوضيده بين الايمان وحسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا فالارتباط الوثيق بين الايمان والسلوك يظهر على الفرد كما يظهر في المجتمع اذا رايت انسانا قد حسن خلقه وطاب كلامه وتهذب سلوكه فاعلم ان هذا الرجل له نصيب قوي وحظ وافر من اعمال الطاعات وكذلك المجتمع المجتمع المؤمن الذي قوي ايمانه لا بد أن يظهر ذلك في سلوك أفراده ومن ثم إذا وجدت مجتمعا ساءت أخلاق أفراده وأكل القوي الضعيف واستذل الغني الفقير إذا وجدت مجتمعا يؤذي الجار جاره ويسيء إليه بالليل والنهار اذا وجدت مجتمعا كثرت فيه الخيانه والغدر وسيئ القول اذا وجدت مجتمعا لا يرعى فيه الولد حق والده ولا الصغير حق الكبير فاعلم أن أزمته في إيمانه فالإيمان والسلوك مرتبطان ارتباطا شديدا ولعلك تلحظ عندما تقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق أو التي تنهى عن سفاسفها تلحظ أن الله عز وجل صدرها بذلك النداء الذي يستجيش به إيمان المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا انظر لما أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود والعهود قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لما أمرهم الله عز وجل بالعدل والإنصاف قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للثقوة وفي آية النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين فالله عز وجل ينادي المؤمنين الله تبارك وتعالى يذكرهم بمقتضيات الايمان فاذا رايت مجتمعا ليس فيه عدل ولا انصاف فاعلم أن العلة إنما هي في إيمانه لابد أن تعلم أن الإيمان الحق يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جعفر بن أبي طالب في قصته مع النجاشي لما أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي وسألاه أن يسلم لهما من عنده من المسلمين المهاجرين لكن النجاشي ابى حتى يسمع من المسلمين فكان مما قاله جعفر بن أبي طالب أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهليه نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش يأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا نبيا لنا نعلم نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والاوثان وأمرنا انظر ماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما امر وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه والعفاف وحسن الجوار ونهانا عن الفحشاء وقول الزور ونهانا عن قذف المحصنه هكذا كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم ان الايمان ليس مجرد قول وانما هو افعال المجتمع المسلم لا بد ان يظهر على أفراده هذا السلوك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي ليتمم مكارم الأخلاق فما بال الناس إذن في هذا الزمان وقد انفصلوا عن الأخلاق انفصالا تاما فلا تكاد تجد اليوم رجلا ذا خلق حميد لا تكاد تجد ذلك ومن ثم انعكس ذلك على المجتمع بإسره فلذلك إذا رأيت من الناس إذا رأيت من الناس عوجاجا ورأيت من الناس انحرافا وفسادا فعليك أن ترجع ذلك لضعف إيمانهم ومن ثم فإن تقوية العقيدة وكذلك العمل على تقوية الإيمان هو أول ما ينبغي أن تصرف إليه الهمم حتى يعود لهذا المجتمع أنه وأمانه وسلامته واطمئنانه وإلا فلا تسأل بعد عن هذا الانحراف مع بعض الناس عن منهج الله تبارك وتعالى إذا ربينا الناس على مراقبة الله عز وجل إذا تربى الصغير والكبير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 فلن ترى ابدا من يسرق او يخون او يغدر او يكذب او يقول قول الزور اذا ربينا الناس على الايمان بالرسل وعلى راسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القران والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وأمرنا أن نتأسى به وأن نقتدي فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كذلك الايمان بالكتب وعلى رأسها وفي مقدمتها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن نريد أن نرى قرآنا يمشي على الأرض في صورة أفراد إذا ربينا الناس على الايمان باليوم الآخر ذلك اليوم الذي يجمع فيه الخلائق ليوفيهم الله عز وجل أعمالهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسن ويجزي الذين أساءوا بما عملوا إذا ربينا الناس على ان هذا اليوم يوم الفصل يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين الخلائق ويعطي كل ذي حق حقه ياخذ للمظلوم من الظالم اذا تربى الناس على ذلك لا شك ان استقامتهم ماموله باذن الله تعالى اذا اخوه الاحبه هذا السلوك المشين الذي يرى على أفراد هذا المجتمع يرى في أقواله وأفعاله هذا نتيجة حتمية لضعف الإيمان فلا نجاة إذن لا نجاة إذن من هذا الذي نراه؟ الا بالعوده الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان الايمان الحق هو الحياه هكذا بين ربنا تبارك وتعالى في الكتاب فالانسان بغير ايمان كالميت الذي لا حركه له قال الله تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أولا كان ميتا وهو على كفره في ظلمات الجهل والمعاصي والشرك فأحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان ونور بصيرته فاهتدى فرأى الخير خيرا ورأى الشر شر هل يستوي وهو هو ومن في ظلمات الجهل والكفر والشرك والمعاصي لا يستويان ابدا لا يستويان أبداً إن الإيمان الحق ينزع الحقد والحسد من قلوب الناس وهذا لا شك فيه ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حب الخير للمسلمين وبين لهم أن من مقتضيات الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه يقول لما افاء الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن طفق صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل فقال رجال من الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقطر من دمائهم الأنصار كما نعلم نصر الله ورسوله ومدحهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم وأثنى عليهم بصدقهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وخصله أخرى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا قال كثير من المفسرين اي لا يجدون في قلوبهم حسدا ولا غيظا على إخوانهم المهاجرين مما بما آتاهم الله تبارك وتعالى من أموال الفيء فهؤلاء الأنصار عندهم إيمان لكن الشيطان قد ينزغ الشيطان ينزغ بين العباد كما قال الله عز وجل وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُونُ هي احسن إِنَّ الشيطان ينزغ بينهم فلما قالوا ما قالوا علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا فقال فقهاؤهم الكبار منهم قالوا يا رسول الله أما ذو آرائنا فإنهم لم يقولوا شيئا قالوا أما الكبار منا فلم يقولوا شيئا واما اناس حديثه اسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء قال لهم اني لاعطي اقواما حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يرجع الناس بالأموال وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فقالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر كيف استجاش النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الإيمان الكامن في قلوبهم بهذه الكلمات فنزع من قلوبهم الحسد والبغضى والحقد حتى رضوا فقالوا قد رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الإيمان ينزع الحسد والحقد والبغضاء الإيمان والبغضاء يدعو إلى الاخاء وإلى المحبة وإلى التواصل يدعو إلى كل فضيلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فمن آثار الإيمان كذلك في قلوب المؤمنين نبذ الفرقة والعصبية والنعرات الجاهلية لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة وقال جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا فضل لاحد على احد الا بتقوى الله عز وجل الايمان الحق يدعو الى الاخوه المتمثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى هذا هو الايمان الحقيقي الإيمان الحقيقي يدعو الى التراحم بين المؤمنين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الإيمان الحق يدعو إلى التواصل وإلى التكافل يدعو كما قلنا إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة اذا إخوة الأحبة ما معانيه اليوم إنما هو أزمة إيمانية نتج عنها هذه الأزمة الأخلاقية الاسلام يدعو الى حفظ الدماء كما يدعو الى حفظ الاموال يدعو الاسلام الى حفظ الاعراض ونبينا صلى الله عليه وسلم في اعظم المحافل في حجه الوداع يقرر هذا المبدا ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الإسلام لا يقر راقة الدماء ولا تخريب المنشآت الإسلام لا يعرف الهدم وإنما يعرف البناء الإسلام بين متى يحل قتل من عصم الإسلام دمه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وإنما يقرر ذلك الحاكم والقاضي وولي الأمر وليس لأحد أن يحكم على أحد بالكفر ومن ثم يستحل دمه وماله الإسلام يبين عظمة هذا الذنب الذي يستهين به كثير من الناس لا سيما في هذه الأيام ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما عقوبات فوق عقوبات فوق عقوبات وما ذلك إلا لتعظيم الدماء عند الله عز وجل فزوال الدنيا عند الله زوال الدنيا عند الله اهون من اراقه دم امرئ مسلم بغير حق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن ادخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حق بغير حلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره الا الرجل يقتل مؤمنا بغير حق والرجل يموت على الشرك لا نخرج لهذه الأمة مما هي فيه إلا أن تعوذ إلى ربها عز وجل فطوق الأمان الذي يجب أن نتعلق به في وسط هذه الأمواج المتلاطمه من الفتن هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينبغي على العقلاء والحكماء والكبراء من هذه الأمة أن يطرحوا مبادره تحقن فيها دماء الجميع حتى ننتشل مما نحن فيه من فوضى إن أعداء الإسلام هم اولى الناس استفادة بما تعيشه بلادنا من فوضى ومن إراقة للدماء ومن فقر وفساد وغير ذلك مما يشعر به الصغير والكبير فلذلك هي دعوة, دعوه لاعاده النظر فيما نحن فيه واعاده النظر فيما ينبغي ان نتمسك به في هذه المرحله هي دعوه لزياده الايمان وقوه العقيده فبها نخرج من هذا النفق المظلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء اللهم احقل دماء المسلمين اللهم أنف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله, الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 لا إله إلا الله